وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله وأو بمعنى الى أو إلا كقوله لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الأمال إلا لصابري تتسر أو إيكي كتريش لو شنانيك أن مضمريتها وجوبا أو يقولون ان الغلام بمعنى ان بيت بمعنى ان ين يقولون ان الغلام معناه البقرن الغلام يقولون كقول ان لأستس الغلام يقولون ان الغلام يقولون ان الغلام نادم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 كابو لأستسهلن لا الصعب إلى أن أدرك المناة أبني إلا داني له معناك كتواوة ايش مشكلة هيك كابو أقرب معناه إلهات أو درسته أو وقوله يعني وقول الشاعر وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها ككسرت كعوبها أو تستقيمة بس خويك شاعر يعني ألم من أجر هجوي كسك بكم شعري كي لباعلا ده ألم شعري كي في دلم هي شيء بسري هي شيء هجوي اكم وقصي في دلم جاري كي ترنت دم هالبرية والشعر من شعر من يعني وكنت اذا غمزت قنات قوم غمزت يعني جسست قناته قناه يعني الرمح قوم من يعني رجال وكنت اذا غمزت قنات يعني رمح قوم يعني رجال كسرت كعوبها كعوب جمع كعبه او تستقيما جمع كعبه كعب إيش كعب بنت طرف الأنبوب طرف الأنبوب الناشز طرف الأنبوب الناشز كاتك رم أويك بوريك ناوي بوشا البحر شكرابي البحر شيدروس كرابي ناوي بوشا للسرية ونوكي كتيجي هيا هي للأسنية للهر مادة كتيش أوه في يعني طرفك كوتاي طرفك بوريكه باولين بوريكه كوتاي او بي اوتريشي كعب عليك كسرت كعوبها او تستقيمة يعني او تستقيمه يعني الا الا تستقيم يا بشكل كي نبي راس بيتوه، نك حيشكنن ترس بيتوه. يعني إلانية كسرت كعو كعوبها إلا أن إلى أن تستقيم نعم أقول وابي ما دعيت يعني النع حر أو اللي بكذا يشكنه هلا من بوش يوم أجر أو رمحها هي كأوش يندرت أجر كعوبة كي بودك بابلك من رمحك أجر أو اللي بكام راسك كم هو ين راسك كم ويانش كان وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها او تستقيمه يعني الا تستقيمه الا تستقيمه نمنيك تضربون 7 سم بين امين لا اقتلن الكافر او يسلم لا الكافر او يسلم بس دو دو دو معناته بدستويه الا لقل إلا Bir kere şu anda ki bizden kâmiyena. La şu anda da bir ne? La aqtulanna el kafirah ilâ an yuslim. Evet? Ay kuşum, ay kuşum, ay kuşum hata musulman. Kuştada musulman nabey. Kuştada uroşt. Bu ayya la aqtulanna el kafirah ilâ an yuslim. Yani illâ an yuslim. Şey beyt? Musulman anabey. Yani kuştun yani musulman. يسلم أو نمنان هنا وتوه بوع وفاء السببية فواف المعية مسبوقتين بنف محض أو طلب بالفعل فاء السببية شيك كلوش ينعني كوا أني مضماريتها وجبان فاء السببية لا جملة دهات عن منمن هنا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما, بما فعل المشيب ليت الشباب يعودا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب كان جيتازا ناغرتو فاخبره فاخبره اني شي مضمرتي وجوبا شو كفعه كفائيه سببيه مرجع كان شي ليت طلب قابو فاعي سببية ووافي معية شكل كتيره لا وش يناني بلام هادو كان مرجكان ينيكا بويه بيكو وياناني فاعو السببية ووو المعيه مرجان أويا لا فيش يانو نفي رشد بلام نفيك النفي كي محض يعني كي نح نفي محض نفي نفي نبي شو كن نفي والنفي إثبات نفي بيا بلام جاري ويا لا تزالو ديت لا تزالو لا تزالو يسنا نفي شو كتزالو نفية لا تزالش نفية أو كنت النفي والنفي بويا نفي محط نفي كي خالص به أو طلب طلبك قروشت بي برام طالبك تشيبيت طالب بالفعل طلب بالفعل يعني اسمي فعل نهات بي مثلا أو طالب بالفعل لا اسم الفعل مثلا بويا ما صح يعني اسكت صح يستشيا أليس صح؟ فعل أمر يا اسمه فعل أمر اسمي فعل أمر. عليه فأحدثك ناليف فأحدثك بو طلبك رشد وبلاغ طلب بالفعل يعني طلب يا طلب بسم الفعل بون من أجر مصدر رشد مثلا لي سكوتا سكوتا يعني اسكتوا سكوتا سكوتا فأحدثكم بيدانك بنقصتان لك ما هذا موتت سكوتا طلبا بلان طلبك ها. طلب بالفعل طلب بالمصدر نالي سكوتا فأحدثكم فأحدثكم فوشيوي يعني أبي أو طلبين لبيش فأوروش تبيه. طلبك ببفعل طلبك ببفعل منك طلب باسم الفعل طلب بالمصدر. نحو لا يقض عليهم فيموتوا. تم شئ سف يموتوا فعك سببية. لفيش وتشير ورشتوة نفي. قال بنف نحذ نفر ورش. لا يقض عليهم فيموتوا. ويعلم الصابرين. ويعلم يعني وأن يعلم. تنقل فيش وتشير ورشتوة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما نفي يا, يا حرفي نفي نفية جزمة <تصفيق> أمواوي معي يا طلابنا بيشي ونفية رشتوا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي نهي رشتوا <تصفيق> يك أداتي لأدواتي شيها ناوى طلب يك أسلوب الأساليب طلبها ناوى أردت شيء ولا تطغوا فيه فيحل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 تقاس الأساليب يا تقاس أساليب الطلب تقاس أساليب أط... أساليب الطلب الأخرى عليها لسر لاينا هي قياسا كذا شن أسلوب طلب مناها هشت امر نهي استفهام دعاء عرض تحضيض تمني ترجي وشتر توعى، ها تحطيس ما بس كذي يعني هج دانم عنايا، بس نهيكيه ناوا، فبست ييج دانم هي ناوا، أواني ترقياس كلا سري، حصرني اللوانا، ولا تأكل السمكة وتشرب، بفتحي ناويتي ويا، إيه، يعني ولا تأكل السمكة وأن تشرب اللبنة، أنا يكنتيها مضمرة وجبنة، أوه ووبي معيه. فلا مأمر السبش ينوزك بتشن شوازك أخيرا ده ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن ما سيمخو فلان دوب خود بخو ما سيم ممنوع فلان دوب ممنوع نيا وتشربو أو ولا تأكل السمكة وتشربي فاشة أتواني بيخو إنت وتشرب اللبن لا تأكل تاكلي تأكلي لبر لبرشي التقاء الساكنين تحريك كراوا ولا تأكل السمك وتشرب ايش مجزومه بشي ولا تأكل يعني معطوفة لسر مجزوم كمعطوفة شبولة لسر مجزوم مجزومة بيت السكون بلان حركة بالكسر بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين يعني ماسيش مخو مخو دوش مخو نكبه يكوا ايش مخو ايش مخو سي الشواسخ هي تشرب والجوازم ثمانية عشر وهي نوعان جازم لفعل واحد وجازم لفعلين أواني أداتي جزم هاجددانيا بنسا وقيل عشرين المؤلفه ان لم لدينا مؤلفه بهذا الشعر, وكيفما إذا و, الشعر وكيفما و كيفما اذا يكون لدينا الشعر او الجازمه و كيفماش هناك كيفماش ما كيفماش هناك كيفماش هناك كيفماش هناك كيفماش هناك كيفماش هناك كيفماش هناك ألم لجل ألم ما أو دواني تأنيع يعني, يعني هج ذكر هر هر أمانة ذنب لام أو هج ذينك أو هج نوتي بيسن دوانيان دوانيان دوباربون ويا بيا هج ذا أمانة فالاول سبعة أوانيك يكفع الجزم كان حودانا لم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم حرف نفي وجزم وقلب بوشي بيوتر حرف نفين لابروا معنى نفيك بوشي بيوتر حرف جزم لابروا عمالي جزمة بوشي بيوتر قلب لابروا يقلب زمن الفعل من المستقبل إلى الماضي سبور من لم يكتب زيد <تصفيق> زمن يكتب كي يعان حالة يعان مستقبل رامتوتر ألغتد لم يكتب يعني في الزمن الماضي زمنك قلب كتبه الماضي أوه أو معناه قلبه كوابو حرف نفي وجزم وقلب ولما نحو لما يقضي بكسر ما أمره وألم نحو ألم نشرح لك صدرك وألم ما كقوله على حين على حين كسر فتح شيب أداب من يشيد على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصح والشيب وازع على حين ين على حين أقول بري على حين علي مبني على الفتح في محل جر أقول بري على حين أو معربة بري حين مبنيه في محل جر أقبلي حيني على حيني أو معربة واسمك مجرورة على حيني عاتبت المشيبة على الصبا لحالتك كمن كم إستا تمنم جورب وسرم سبيب فلان أبينم نفسم نفسك خرافة على الصبا يعني صباتيا الميل الى المحبوبة بوية معاذ الله أو كساني كانتوشي نخوشي عشقب حتى مردن نخوشي كان رقو رشال لدل يان امينتوا حر لاي مع شوققي اميني اهتا هتا فا اياكم و اياهو يعني قولترين نخوشي خلافترين نخوشي كسي اكام عاشقي سورتي افرد ببي وشي وَدُلِلَيْهِ أَفْرَتَكْ وَتَنْهَا بِهِ لأنه جوريك لأبي عقليك أخوة بسيبه أفرَتك وإنساني سليم خوي نا أفرتك. نا أفرتك يعني عشقي أفرَتك بيت وابزاني كسي تلّا دنياني هرون بيه هو زورها الله وإنساني عاتبت المشيب على الصبا يعني تربس أخو أما من بيربون با لنفسي من داهية حرحز لو أفرَتتك فقلت بنفس المتوى ألما أصحو أصحو يعني مجزومة ألما أصحو أصحو بخي بواوا كسكة للسكراني رأس بيتوا والصحو ألما أصحو أي دوريان بمتوا والشي بوازع أي باشا في ما نعنيها لكن لماذا كسكر ان يكون ما شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون يعني شيء يجب ان يكون بلاع على الراجح نأ لمن ألم ما أداتي جزم نين بلق لمو لما خذي لمو لما أيه همزان تشين تبت همز زي تقرير كابودو أداد لا أدوات كان كم كان أجر ألم وألم ما بلين هرخذي لمو لمان ولا م الأمر والدعاء نحو لينفق ذو ساعة ليقضي علينا ربك تماشى لينفق لي لا مكلام أمرا ليقضي علينا أبني لا مكلام شيا دعاء شنكا كساني جهنم خلقي جهنم داواء كان خواهي تعالى لريقي خزني جهنم وكتشيب كان خواهي تعالى بيان مرينين بيان كجيد ناشن كجيد ليقضي علينا ربك ولا في النهي والدعاء لا بو النهي بكار بيني نحو لا تحزن او نهي لا تؤاخذنا اما يسال دعاء شنك من الاسفل الى الاعلى والطلب اذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء نحو تعالوا اتلو طربكش لا استدعها به نبي اذا سقطت الفاء من المضارع لسرف فعل مضارعك فائج نبيك وفائج سببك خلما وقصد به الجزاء بلان ما بس بيت جزاء بنحو بي نحو قل تعالو أتلو تماشا تعالوا أتلو إذا أتلو خي أتلو, أتلو بواوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه جزم حذف حرف العلا أي تشب أداة جزم كلاوة أيش أداة جزم الا طلبنا به طلبك تعالوا تعالوا يعني يك يك اللوانيك واتشيئك عفوا طلبك كاللوانيك كجزمك وقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوا بين الدخول فحوملي قفا نبكي قفا أمر ربو تثنيا قفا كسي اكبر ركاداروشتوا امرأ القيس الكندي بدو كسل رفيق كاني خيوتوا يان بكسي كيشتوا نزله منزلة اثنين يان شندين شواس لا كاني تراباسي ام قفاء اكري اقل بلين امر اثنين بدو كسي لرفيقاني خي بيان بل بل قفاء نبكي يعني بوستن من وقف يقف يعني قويتا قفاني بو قفا نبكي سيركِ ملزومة. تشي ملزومي كدوا طلبك قفا نبكي نيوت نبكي بيا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. بشو كان روشتون ذكرياتي أنا هي لا سرّي رفيق كاني خوان كاتشي خوي دوسو أحبابكاني خوان لا ذكرياتي أنا قلها هي من ذكرى حبيب ومنزلي. يعني يا دي أمس شو أناي خو رفيق كان ممكين واب بثقه اللواء بثقه ثقه رمله <تصفيق> بلام چون رملك چون لميك لميكي وردي ورد. لمي خوردي ورد اوه شنو ككا لمي نسرب بي تا و تا فولكا للم او ثقه اللواء بلام بين الدخول فحوم لو شنو ناوي مكانه چون نلن كلارو گرد گوزينه كلارو رزغاري شنو كلو بينه بسكت اللوى شنككلم لي بدا كوتوا بين الدخول فحومالي او دوانا اسمي مكان <تصفيق> امانه او ادوات انا بونك يكفى الجزم اكن بلان كمال ادوات من هي دو فعل لرسدا جزم اكن والثاني وهو ما يجزم فعلين أحد عشر وهو يانزع ذات من هي كدو فعل لا جملكا جملة، لكن كوا دو فعل جزم أكان فيان او تي شرطي شرطية لجملة شرطية دالين جملة عسائيك جملة, جملة شرطينية جملي كعسائي جملة شرطينية. بلامك الجملة جمله كده جمله شرطي أو كانت في بدو فعل هي يا فعل فيه فعل الشرط دوم فعل بيو اثنين جواب الشرط اصلج لفعل الشرط وجواب الشرط دا او يا هذو فعل شبن مضارع بن مضارعبن. فعل الشرط يشرم مضارع بيت جواب شرط يشرم مضارع بيت ظالم قيدنيه اگر يكاميان ماضي بو دواميا مضارع بو قيدنيه اگر بعكسه بو يكما مضارع بيت دوام ماضي بيت كيششنيه اگر هذو شيانش ماضي بن که او متشوار حالت. هدوی که مضارع بن هربه، هدوی که ماضی بن هربه، یکم مضارع بدون ماضی به هربه، یکمش ماضی بدون مضارع به هربه، بله مل هر تشواریانا آبی چی ب مضارع کان بن آخوان مرجومن. اگریشی که مضارعی که ماضی بوم ماضی کنش دو اعراب کد نیا لیفی محل جزم. اگر هدوی کیشان ماضی بوم هر لیفی محل جزم. آیا نش؟ بله غير أما قبول نية أقر هاد شي كتير هاد لجاب الشرطة مثلا جاب الشرط أقر جمليك اسمي هاد أو كاتابي بالربطيك بفائك حرف ربط ربط كيتوا بفائك حرف ربط بربط كي ينبق إذاي فجائي ربط كيتوا وكي كي استباسي أكيد أما يعني أصل لجملي شرطة فعل الشرط وجواب الشرط أبي فعل مضارع بن هادوش هل يشون على كان مشن مبذوم به اجر فعل مضارع نبون والثاني وهو ما يجزم فعلين 11 <تصفيق> <طيب> <تصفيق> <تصفيق> وهو ان نحو ان يشا يذهبكم ان يشاء يذهبكم ان يشاء شيا فعل مضارع مرن فعل مضارع للشرطه فعل مضارع كلا بل الفعل الشرطي مجزوم يذهبكم جواب الشرط مجزوم بالشب. ان يجلب ان يجلب او اخوي حرفا ان حرفا كحرف شبو اج محلني الاعراب بلان اقل أدواتي جزم خوي اسم بو او كانت خوش خشي محلها مثلا وما نحو وما تفعلوا من خير يعلم يعلم مجزومه يعلمه الله وما تفعلوا نونكش دماوى كابو تفعلوا فعل الشر يعلم تشيه جابو الشر وما تفعلوا جون اعرابي كان تنهاه شاكن... لهمو ادوات جزم كدو فعل مجزومه كان كن... تنها تنهائن تنهائن حرفه لقل اذ ماي على الراجح إذ ما حرفه على الراجح إنش حرف بالاتفاق همو أوان تربى أي سبباً قطان إنشيتها هي لا جمك أو, أو الراجع إن حرفة بالاتفاق اذ ما حرف على الراجح وإبن هشام ألا اذ ما كيا هندك لعلماء ترجيح ياوأكن اسمه اسمه شو بمعناي حين ذي باشا أستاذ دواي أو كزاني من ما يكفي لأسمع النماء نما وما عليه اسم شرط جازم لحرف لئن أموتي حرف شرط جازم برام لما أوانيكا يستعدين هرهم يرين شي قالين اسم الشرط جازم مبني كما حليه لإعرابة مفعول به وما تفعل من خير يعلمه الله من يعمل سوءا ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا يعمل فعل الشرط مجزوم فعلك الشيقرتب ومن هو سوء مفعول به يجزى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف حرف العلة يجزايا يجزا حذف حرف العله ومهما كقوله وأنك مهما تأمري القلب يفعلي وأنك وأنك ان من أحرف المشبهة بالفعل كافك اسمي الناء مهما اسم شرط جازم تأمري خي تأمري ناء أصدقية تأمرينية مجزوم وعلامة جزمه حذف النون القلب مفعول به يفعل جواب الشرطة بلام لبر روي لبر شعر كلاوة كسرى مهما تأمر القلب يفعلي هرهمي جملة اسمية في محل رفع خبر. ان و ما نحو اذ ما تقم اقم اذ ما اثمن حرف على الراجح تقم فعل الشرط اقم جواب الشرط وأي نحوا نحو ما كانوا عفوا اي ما تدعو اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى اي اسم شرط جازم نالي مبني شونك أيوم عربة اسم شرط جازم كابو منصوب ومنصوبة مفعل به يبو تدعو أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى تماشا تدعو يعني تدعون يعني مجزوم على مجزمه حذف النون ايكو جاب الشرط تما شكست جاب الشرط نفعل مضارعات و له الأسماء الحسنى مبتدا و خبرة الحسنى الحسنى الحسناتيه مبتدا له الأسماء عفوا فله الأسماء الحسنى الاسماء مبتدا له جار ومجرور خبر استاء الأسماء الحسنى لقل له جملة كان أو جملة خوان ناتوان ابن جواب الشرط حرف غربت يعني كيان ف ين كابو رابطة رابطة تربط جواب الشرط بفعل الشرط ومتى كقوله متى أضعي العمان متى تعرفوني؟ أبى الشعر يك شعرك ناوي سحيلة سحيل سحيل بن وثيل الرياحي الله من كري جلام جلا جلا يجلو فعلا بس يترجون الله يزيد زاد يزيد يس كري كده أبو نمو ولا كرت نا ابن ضربه كري دوم يجناه بن ضريبه أقريأة أقريأة؟ ما مشكلة يعنيها؟ أنا ابن جلاء، جلاء أجدو أنا ابن جلاء ناي ابن جلاء وطلّاع الثنايا من كري فلان كانت شيئا يعني بسر شاخة هذا أجل تسر شاخة كان واك واك، وطلّاع الثنايا باشا متى أضعي العمامة تعريفون بس كلاقم نسدان عمامة كدسرم تواب متى أضع العمامة تعرفوني أضع اسم مجزومة متى اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف زمان متى بس أضع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة تعرفوني تعرفوني جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون أو النون نوني يقال لتنتيقنا شيء واعيانك قوله واعيانك قوله فايان ما تعدل به الريح فهيان ما تعدل به الريح تنزلي <تصفيق> اما شعيركي اميكي قر ابي عائذه باسي حيواني في قر الا رك اذا نعزه العجفا وكانت بقفرة فعين ما تعدل به الريح تنزلي النعجه العجفاء يعني اگر مرك كزوز اللاواز بالله دشتك ادي بني دشتك چولول يعني چولول يعني اگر هوا عاد بهوسي خو امديودي بيوكا بويا اذا النعجة العجفاء وكانت بقفرة بذنا بي دشتكي دشتك عجفاء عجفا ايش حيواني شي ضعيف ذو ضعيفه فايانا ما تعدل به الريح لهلكك وبادت بولا يا يبات بملايا بولا فايانا شاهدك ايانا ايانا اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف شيء مكان تعدل تعدل فعل الشرط تنزل جواب الشرط مجزوم وعلامه جزمه السكون وحرك للروي لا بل شعرك والهاته واين نحو اينما تكون يدرك بجزم يدرككم الموت اينما اين اسم الشر جازم مبني على الفتح ما كزا اليها تكون برام ظرفه اين ظرفي اين اينما تكون يعني ظرفي مكانه اينما تكون ابين فعل الشرط مجزوم تكونون يا اخوي يدرك جواب الشرطة وانا كقوله كقوله فاصبحت أن تاتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تاججا عادتي على ابواب وگسنی اگر هر یوارہ ہر خالم چتما علا وقع او خال کی شون نہ ایوارہ خورد آوا بوہ تہ شونے کا اگری يعني ان تاتيها تاتي, تأتي النار تسالي <تصفيق> ابن كانت من عادات العرب كانت من عادات العرب ها شنو ما اصبحت بوشي بيخمن ما فأصبحت آه غلطة باش أحسن بارك الله فيك كانت من عادات العرب إيقاد النار في الليل لجلب الضيوف وقريهم خويا بأنقص آقايشان أكردوا للشوداء بو وميوان بو مال وببن ورز الشان لا بقدر <تكتشف> باشا فأصبحت أن تأتيها وتشاكي كان فأصبحت نية فأصبحت نعم من بغلات خي الموى نك كسيك تام أو بغلات ولا باشا فأصبحت أن تأتيها تستجر بها لا دوسيبا كانت من عادات العربي إيقاد النار في الليل لجلب الضيوف وقريهم قد يضيف عند الريز وإكرامهم فأصبحت أن تأتيها وإتمنى النار أن تأتيها تستجر بها تستجر يعني تطلب الإجارة بمعنى الامن والراحه يعني اگر کس لا ل لا ماده ل تاریکه د ل ميت د لي بقومت اگري نج دسك وي بلان نگ اگير تستجر بيها خويا خات فنايو امن اسراحتو اسايش توشيتون كنجعتي بلوها مترس تجد حطبا جزلا يعني قويا غليظا حطبا جزلا القوي الغليظ يعني اقلك ابو شفراج نيه داعشي قويت يكدوا قوي غليظ عتاب يعني بسوتين تاونابه به ونارا ونارا تادج تادج يعني تادج تادج بسم ألفك ألف تاثنية فعل مضامة بنسلسل فعل ماض مسند إلى ألف الاثنين يعني تأججن يتأججن مصدر به تأججا فعلك طرح مسند إلى ألف الاثنين وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان مرشتوي أغار تو مستقيم بيت أغار تو لصر دروس بيو بيت أو أخي تعالى بو تستبرأك يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان يعني في باقي يا لما من ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون نوت اشياء لانه يجب ان يكون نوت نوت لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان بسياقه ناخذ هذه حيثما تستقم اگر استقام بردوام يده يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان يعني في في, في ما بقي من الزمان بردوام حيثما اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف زمان تستقم فعل الشرق يقدر جواب الشرق وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء أمانيك خير من أم ينزي أو يكادو فعل أبيت همي اسما إلا إن وإذ ما إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان ظلام إنكا اتفاقا وإذ ماكا على الراجح ويسمى الفعل الأول شرطا يعني فعل الشرط ويسمى الثاني جوابا وجزاء فإذاك هي نسال ام فعلانه اجر ما ما اللي كاب بم فعلانه بم اداه هانوى ابي بس يبشو الاو الادوات التي تتصل بها ما الادوات التي تتصل بها ما والتي لا تتصل والتي لا تتصل تنقسم الى ثلاثه اقسام ابي تس يبشو قسم يكم قسم لا يجزم إلا متصلا بها وهو حيث وإذ قسم لا يجزم إلا متصلا بها وهو حيث وإذ يعني همشا حيث ما اذ ما أبي بيت حيث لقال إذ ذا نابي بيت إيش جزب يانبي بكي دوام وقسم لا يجزم الا منفصلا عنها قسم دوام ابيم ماين لقى الله به وقسم لا يجزم الا منفصلا عنها وهو من وما ومهما وانا انك انا اناب اوي كعادات الشيء جزمه او شارين ناب ما نجذت، وقسم لا يجزم إلا منفصلا عنها، وهو من وما ومهما وأنا باشر. أما قسم اليوم، وقسم قسم السيام يجوز فيه الأمران. هدوكي درستا تواني مايشي دغل بيتواني دغل يشينب وهي هي ان و اين و متى ولكن يجب ان يكون الشرطه لانه يجب ان يكون الشرطه لانه يجب ان يكون الشرطه لانه يجب ان يكون الشرطه لانه يجب الشرط يكون الشرط لانه فعل مضارع نبو الشرطه لانه يجب ان يكون الشرطه لانه يجب ان نحو وإي يمسسك بخير يمسسك بخير ادوي اوا فعل نهاته ابينك فعل نهاته تونا تشري فاك بني فهو على كل شيء قدير فابوي است فك حرف ربطه جمليه على كل شيء شيء قدير جمليكي اسميه في محل جزم جواب الشرط ان كنتم تحبون الله فاتبعوني تماشى فعل شيء اتوا حاجات نبي فعل أمرات وفعل أمر نابي أجر فعل أمر هات أو كاتأ أبي فاعك دابني أجر ماضي هات كيشنية مضاريع هات خوي أصله فلا مجر فعل أمر هات أبي شيء دابني أبي فاعك دابني وما يفعل من خير فلن يكفره سيكفره يعني <تصفيق> تكفروا؟ يعني اختلاف قراءاتي انا بش وما يفعل من خير. <تصفيق> <تصفيق> أسا بيني فعلك فعلك مضارعش. بلم نبر او لن هات كاوو اگر فعل مضارع لن هات او كاتب رابطك بيني اگر جم... اگر فعل مضارع بلا بلم نفيها نفيه نفيها بو بيني او او باذن الفجائيه كابو يان ب بفاعل ربطيك يان ب شيء اذا فجائيه نحو وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذاهم يقنطون جملة اسمه هم يقنطون في محال جزم جواب الشرط بلان بتشير ربط كلاوه بايذاء لكن لماذا تتحدث عنه مثلا اذا فعلك فعلك جامد بو فعلك جامد بو ين قد ين تنفيس تبو، هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته هاته وقد نظم بعضهم هذه المواضع فقال أو شنانين هنا وقد نظم بعضهم هذه المواضع فقال اسمية طلبية وبجامد اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولا شطرية كما شطرية دوما الشعركة وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيس التنفسي كابويا كدوسية حوت شو بيت أوه هل حوت شيء اسمية طلبية وبجامد وبما ما بس نفيه وقد وبلن وبالتنفيس جاء تنفس سوف يسين بيت اقر قدش هبو لقل فعله كذا او كاته لا بيت هل بيت هلا بيه ربط بيت لسال ام بيتيك نسيت بنسى يجب ربطها بالفاء يجب ربطها بالفاء الا الجمله الاسميه يجب ربطها بالفاء الا الجمله الاسميه فهي تربط بها او بي او بي اذا الفجائيه او بي, أو بي الفجائيه اجى شيء مؤلف كان تشيكدو دو اي او في هنا جمله اسميه فهو على كل شيء قدير ان فاتبعوني فعل امر ان جاء فليكفرون في هنا دو اي او بي الفجائيه لا إشكية وادي يا رأي إذاي فجائي ديت. بلام قيء إذاي فجائي تناعش سر اسم. يعني أهمه أوانك لبيت جانوسيتانة تما شايكن جاري كتر اسمية طلبية وبجامد وبمع وقد وبلان وبالتنفس قشت فعل لجل واجب. إلا جملة اسمينا بيت. فايش درستا إذاي فجائيش درستا. اذا فجائية فقد لجمله اسمية هذه مؤلف جينك دواء أو بإذن فجائية تو. بلام إذا فجائي درابط كده بجملة اسمي به بولمناتواني لقال فعلا لقال طلبة فتبعوني نتواني فأكلها بإذا داني شنك خاصه خاص بشي وبجمله بجملة اسميه بي. فائده فائديك بنو س لا يجوز حذف الفاء لا, لا يجوز حذف لا يجوز حذف فاء الرابطه او بنو سبعه الا في ضروره الا في ضروره او ندور يعني دقما يالا برز ضروري الشعري قيد ان يفعك به كقوله شعريك من يفعل الحسنات من, يسعى من يفعل الحسنات الله يشكرها الله يشكرها تمام شايس سيكا من يفعل الحسنات يفعل فعل الشرطة بلن جاب الشرطة الله يشكرها جملة اسمية كجملة اسمية هذا بتشي بكتور بيفعها بويا من يفعل الحسنات فالله يشكرها ظلام نعاني هنا و لبر الشعر لبر ضروري الشعري سيد شون هم ضروري شعريه. اه لبر شعر لغير شعري او ما من الا في ضروره او ندور وانيا نادرا بندورك بنساء كقوله عليه الصلاة والسلام كقوله عليه الصلاة والسلام في شأن اللقطة في حديث أبي بن كعب في الصحيحين هذا البخاري و الاستمتاعات و قوس يبكى له حديثك ابو فان جاء صاحبها فان جاء صاحبها والا والا استمتع بها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها <تصفيق> حسابها شن باتة <بقى> <تصفيق> فاستمتع وإلا فاستمتع بها شن كطلبة فعكنا أبو حزفي بلام بوها بو تواء أما النادرة نزول كما وذكر صاحب الآج في الجوازم كيفما كيفما هي نوى. ابن اجر روم لا متنق إذا نحو كيفما تفعل أفعل أسا كيفما اسم شرط جازم تفعل فعل الشرط أفعل جواب الشرط والجزم بها مذهب كوفي ولم نقف لها على شاهد في كلام العربي وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر كقوله بإذا الشيك لا وجزمك ولا شعر لا فقوله وإذا تصبك خصاصه فتجملي بتحمل الشيء لا وتوا فتجمل فتحمل وإذا تصبك خصاصه شتيكي التايبة التوجبو جتايبتك، تايبتك أقا تايبتك فقيري وهجاريبو فيوي سيبو أو أظهر الجمال يعني صبر بقل اللقل فقيد قيّب بدرك سنّي نع شكرى نكيد قد درخ بويك واتو لجل قدرك يا جوان ماملاكي وإذا تصبك خصاصة فتجملي يعني أظهر الجمال وقيل فتحمل يعني الصبر وإذا تصبك خصاصة فتحملي يعني تحمل ذهب من التحمل والصبر أما أجر خصاصتي بيت أجر خصاصة شتيك نع رحده بلا ملوانة كسيك بون منا دولة منديش هي ماضي شيه يشتكي شهادة كيه وإذا توصيب كخصاصتهم ليش يعني بوشتي خلافش بكاردي أتواني ب بلا يعني يعني وحاجة بوشي بكاري بينين بو خصاصة بوشي خلاف وإذا تصبك ستصب مجزومة فعل الشرطة فتجمل أبيني فعل ما مادام فعل أمره أبيه شيل قلابه أبيه فائل قلابه في محل جزم جواب الشرط لا ومشهورا لها كان نحو إذا جازمة للشعر ذا بلام لغير الشعر يجداها تو. لغير الشعر يجداها كقوله عليه الصلاة والسلام. وجع في النثر في قوله عليه الصلاه والسلام كقوله عليه الصلاه والسلام لعلي وفاطمه كقوله عليه الصلاه والسلام لعلي وفاطمه رضي الله عنهما اذا اخذتما مضاجعكما تكبر الله تكبرا الله تكبرا الله يعني ببين شيء ببينون تكبر الله ثلاثا وثلاثين الذي في الصحيحين أو حديث الدواي أو كحديثك التوأكل الذي في الصحيحين الامام الشميش نو ابو بخاري فقرنه بو حديث فكبر 34 ففعت ولا بخاري بلام لهن لوانيك لواني كابخاري النقل كدو بو هلين تكبراني بصيغه المضارع والثبوت النون وحذفت في نسخه كابو لهن ديك لنسخي بخاري دبو شوهاتو كبسم كده اذا اخذت ما مضاجعكما تكبر الله ثلاثا وثلاثين أو إلا فضيك باسم كد في غير الشعر باشا تائرة موفاق بارك الله فيكم وصلى الله على محمد